بِئْسَمَثَنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كُلَّايَ أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ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 thumma turradul ila 'arbi al ghayb wa al shahadat fiyunabbukum bima kuntum ta'amlun ya ayyuhaladzinaamanu idanudi al salat min yom al jum'a fas'au ila dikkirillahi wa dzar al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 تَرَكُوكَ قائما قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ